الحمد لله ظافر الجنب وقابل الثوب شديد العصاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله الذي يقول لشيء كن فيكون وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون الحمد لله الذي كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اعترف بها كهول هجهم مر السنوات وشباب لعبت بهم الشهوات وفتيات في الملذات هي ذكريات مرت وانقضت وانتهت ونسيت لكنها سجلت وكتبت وأصطيت وعدت هي ذكريات سائب واعترافات منيب وراغب في زمن كثرت فيه المغريات وتعددت الشهوات وذلت بكثير من الناس الأقدام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 وهو يحكي ذكريات شبابه نجلس إلى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحكي ذكرياته تخلفه عن غزوة ثبوت وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم جمع منهم النفقات لتجهيز الجيش حتى بلغ عدد ذلك الجيش ثلاثين ألفا وذلك حين قابت الثمار والظلال بحر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عنيد كان عدد المسلمين كثيرا ولم تكن أسماؤهم مجموعة في كتاب قال شعب كما في الصحيحين وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلتين وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاز وأنا في ذلك أطغي إلى الظلال وطيب الثمار فلم أتل كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غابيا بالغداء، فقلت غدا أنطلق إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من الغد فعتر علي بعض شأني فرجعت فقلت أرجع من غد إلى السوق فألحق بهم فعتر علي بعض شأني أيضا فقلت أرجع من غد فلم أزل كذلك حتى مضت الأيام وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله تعالى نعم تخلف كعب في المدينة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى بأصحابه الثلاثين ألفا حتى إذا وصل شبوك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 قال كعب فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وأقبل راجعا إلى المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سفقه إذا دخل علينا وأستعين بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا وصل المدينة عرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة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 لرأيت أني أخرج من سفطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله علم أني إن حدثت اليوم حديث كذب فر به علي ليوشكن الله أن يسقطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني يا رسول الله والله ما كان لي من عذر والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيتر مني حين تخلص عنك ثم سكت كعب بن مالك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 حتى هممت أن أرجع إليه فأكذب نفسي لكني قل هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قلت منهما؟ قالوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية فإذا هما رجلان صالحان قد شهدا بدرا لي فيهما أتوة فقلت والله لا أرجع إليه أبدا ولا أكذب نفسي. ثم مضى كعب بن مالك حزينا كثيرا نفت وقعد في بيته فلم يمضي وقت حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلام كعب وصاحبيه قال كعب فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا جعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد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 من ملك غسار إذن قد وصل خبره إلى بلاد الشام واهتم به ملك الغساسنة عجبا ماذا يريد الملك فتح تعبنا الرسالة فإذا فيها أما بعد يا تعب ابن مالك إنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقطاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواتك فلما أسمى كعب قراءة الرسالة قال رضي الله عنه إنا لله هذا أيضا من البلاء والشر قد طمع في أهل الكفر ثم مضى بالرسالة فورا إلى التنور فأشعله ثم أحرقها فيه ولم يلتف الكعب إلى إغراء الملك نعم فتح له باب إلى بلاط الملوك وقصور العظماء يدعونه إلى الكرامة والصحبه يفتح له هذا الباب والمدينة من حوله تتجههم والوجوه تعبت في وجهه يسلم فلا يرد عليه السلام ويسهل فلا يسمع الجواب ومع ذلك لم يرتفت إلى الكفار ولم يفلح الشيطان في زعزعته أو تعبيده لشهوته ألقى الرسالة في النار وأحرقها ومضت عليه الأيام تتلوها الأيام وانقضى شهر كامل وقعد على هذا الحال والحصار يشتد خناقه والضيق يزاد تقله فلا صلى الله عليه وسلم يمضي ولا بالحكم يقضي فلما اكتملت أربعون يوما فإذا رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كعب فيصرق عليه الباب يخرج كعب إليه لعله جاء بالفرج فإذا الرسول يقول له يا كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال أطلقها أم ماذا قال لا ولكن اعتزلها فلا تقربها دخل كعب على امرأته وقال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يفضي الله في هذا الأمر ما شاء وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب كعب بمثل ذلك فجاءت امرأة هلال ابن أمية وكان شيخا كبيرا جاءت قالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ كبير ضعيف فهل تأذن لي أن أهدمه قال نعم ولكن لا يقربنك قالت المرأة يا نبي الله والله ما به حركة إلى شيء ما زال مكتئبا يبهي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان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 فإذا هو في حائض بالثاني، فتثورت الجدار عليه ودخلت، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. قلت أنشدك الله، يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ تكذب. قلت يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟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 إذا يحتمكم الناس ويمنعونكم النوم تائر الليل فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر آذن الناس بثوبة الله عليهم فانطلق الناس يبشرونهم قال كعب وكنت قد صليت الفجر على صبح بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت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 ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك يا سعد حتى دخلت المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فإذا هو يبرق وجهه من السرور وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر فقال لي يا سعد بن مالك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 فهو خير لك قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي نعم سب الله على شعب وصاحبي وأنزل الله في ذلك قرآن يتلاه فقال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ثم قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا لا الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله والتاب ومن فرح الله عز وجل بالسائرين أنه لا يغفر سيئات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 ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا ثم قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا طالحا فأولئك يبدل الله سيئا في وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل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 فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلم من خير الله أكبر الذنوب تغفر والسيئات تبدل حسنات والحسنات التي قبل التوبة تثبت لصاحبها بعد التوبة فماذا بقي هو الثواب الرحيم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 والله رحيم بالعباد رحمته أسرع من غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته هو والله أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حرب هواد أسي إليه بعد المعركة بأطفال الكفار ونساءهم جمعوا في مكان فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فإذا امرأة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 فبينما هي على ذلك إذ وجدت ولدها فلما رأته جف دمعها وعاد صوابها ثم انكبت عليه وانطرحت بين يديه وقد رحمة جوعه وتعبه وبكاءه ونصبه أخذت تضمه وتقبله ثم ألطقته بصدرها وألقمته سبيها نظر الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم إليها وقد أضناها التعب وعظم النصب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 تعجب الصحابة الكرام كيف تطرحه في النار وهو فلدة كبدها وعصارة قلبها كيف تطرحه وهي تلتمه وتقبله وتغسل وجهه بدموعها كيف تطرحه وهي الام الرحيمة والوالدة الشفيقة قالوا لا لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على ان تطرحه فقال صلى الله عليه وسلم والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها نعم نعم والله ربنا أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدننا ومن سعة رحمته عز وجل أنه عرض التوبة على كل أحد مهما أشرك العبد وكبر أو طغى وتجبر فإن الرحمة معروضة عليه وباب التوبة مشرع بين يديه وانظر إلى ذاك الشيخ الهرم الذي كبرت تنه وانحنى ظهره ورق عظمه أقبل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أبحاثه أقبل يزر قطاع وقد تقط حاجبه على عينيه وهو يدعم على عصا من الكبر جاء يمشي حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بصوت تصارع بالآلام يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة يعني لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم فهل بذلك من توبة ثم تكت الشيخ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بطره إليه فإذا شيخ قد انحنى ظهره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 وفرحه وقال وغدراتي وفجراتي قال نعم فصاح الشيخ وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى عنهم والحديث رواه الطبراني والبزار وقال المنذري اثناده جيد قوي وقال ابن حجر هو على شرط الصحيح وذكر ابن قدامة التوابين ان بني اسرائيل أصابهم طحش شديد على عهد موسى عليه السلام فاجتمعوا إلى موسى قالوا يا كريم الله ادعو لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الطحراء وهم تبعون ألفا أو يزيدون فرفع موسى يديه وقال إلهي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشايف الركع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 فطاح موسى يا أيها العبد العاطي الذي يبارد الله منذ أربعين سنة بالمعاطي اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر من السماء فنظر العبد العاطي ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحد خرج فعلم أنه المطروب فقال في نفسه إن أنا خرجت من بين هذا الخلق استضحت على رؤوس بني إسرائيل وإن قعدت بينهم منعوا القطر لأجلي فانكسرت نبته ودمعت عينه وأدخل رأسه في ثيابه نازما على فعاله وقال إلهي وسيدي أعطيتك أربعين سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعا فاقبلني ثم أخذ يبتهل إلى خالقه فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت عليهم كأفواه القرب فعجب موتا قال إلهي سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد فقال الله يا موتا إن الذي به منعتكم هو الذي به أسقيتكم قال موتا إلهي أرني هذا العبد الطائع فقال الله يا موتا إني لم أفضحه وهو يعطيني أفضحه بعد أن أطاعني نعم غفر الله له ولماذا لا يغفر الله له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 أحسن ما أنزل إليكم لربكم من, من قبل أن يأتيكم العذاب بغتا وأنتم لا تشعرون وصح عند السرمذي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 ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بطرابها مغفرة نعم يأتيه بطرابها مغفرة ومن رحمة الله تعالى أنه يرى عبده يعطيه فلا يعاجله بالعطوبة بل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 يستجيب الله دعاءه ويكشف عنه بلاء كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي تعرّض إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا أنت ذلك الشاب الذي عرفته أثناء دراسته الجامعية عرفته شابا من أحسن من رأيت منظرا وقواما يتفجر الشباب والطحة من جوانبه لكنه كان شابا من عامة الشباب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 بجانبه عركاز وجهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ومجموعة من الأجوية أما هو فجسد متهالك ملقا على السرير حاول جاهدا أن يقف على قدميه للسلام لكنه لم يستطع جلست عند رأسه أدافع عبراتي والله قلت له يا فنان عفوا أنا لم أعلم بمرضك من قبل ولكن ما الذي أصابك ألم تتخرج من الكلية ألم تكن تحدثني أنك ثوف تتدوج وتبني منزلا وتشتري سيارة قال نعم ولكن حدث ما لم يكن في حسابي تخرجت قبل أشهر معدودة وعملت في وظيفة مرموقة ومضت علي الأيام لا يكدر طفوها إلا قداع ينتابني أحيانا ثم بدأ القداع يشتد ويصاحبه ضعف في النظر حتى اشتد ذلك علي في أحد الأيام فذهبت إلى المستشفى فلما قابلني الطبيب عمل لي التحاليل ثم طلب تجراء أشعة على الرأس فلما أجريت الأشعة أخذ الطبيب يقلب أوراقها بين يديه وهو يردد لا حول ولا قوة إلا بالله ثم رفع سماعة الهاتف واتدعى مجموعة من كبار الأطباء بدأوا جميعا يقلبون نتائج التحاليل، ويتأملون الطور الأشعة ويتحدثون باللغة الإنجليزية ويتاركون للنظر مضت قرابة ساعة على هذا الحال وأنا في حال لا أحتد عليه وكنت أقول في نفسي المسألة حلها سهل حبة أو حبتان من, من متكن الطداع مع قطرة للعين وينتهي كل شيء وفجأة تلتفت إلي أحدهم وقال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 تحت بأعلى صوتي يا دكتور ماذا كيف متى ورم وأنا في هذا السن قال نعم ورم ولا بد من علاجه بسرعة الليلة ندخلك إلى المستشفى ونكمل التحليلات اللازمة وفي الصباح نزيل جزءا من عظم الجمجمة ونخرج الورم ثم نعيد العظم إلى مكانه ثم مد إلي أوراق العملية لأوقعها فلما رأيت ذلك صرخ.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 فحضر إلى المستشفى شيخ كبير تجاوز السبعين فلما رآني فزع وقال لي من الذي جاء بك إلى هنا قلت له تعلم يا أبي أني أشكو من قداع دائم والفحوصات تجل على وجود ورم في الرأس ولا بد من إجراء عملية عادلة سمع أبي هذه الكلمات فصاحبي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم جلس على الأرض وهو يردد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 أخذت أنظر إلى أبي ودموعه تجري على فتيه وهو يرى أولاده يموتون بين يديه فأخي الأصغر توفي قبل سنتين في حالة سيارة وأخي الأكبر يصارع الموت في أمريكا وأنا في أول طريق لا تعرف نهايته سفرت إلى أمريكا وصلنا إلى المستشفى عملوا لي الفحوصات بسرعة وفي الصباح أدخلوني إلى غرفة العاد حلق الطبيب شعر رأتي وبعد أن خدرني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 فأصابني شلل نصفي في الجزء الأيسر من جسمي فلما رأى الطبيب ذلك أنهى ما تبقى من العملية بسرعة وأعاد عظم الجمجمة إلى مكانه وغطى فوقه بالجلد وخيط المكان ثم حملوني إلى غرفة العناية المركزة الإنعاش مكثت بعد العملية في تامة لمدة خمس ساعات ثم أصابتني جلطة في الرجل اليسرى حملوني سريعاً إلى غرفة العمليات فتحوا صدري وعالجوا الجلطة ثم أعادوني إلى غرفة الإنعاش استقرت حالتي أربعة ساعات ثم أصفت بنزيف شديد في الرئة حملوني سريعاً إلى غرفة العمليات فتحوا صدري مرة أخرى وعالجوا النزيف ثم أعادوني إلى غرفة الإنعاش ضغط الطبيب بأمر ذرعا أمراض متتابعة حالة متقلبة مفاجآت لا آخر لها استقرت حالتي 24 ساعة أحثت الطبيب بشيء من الانتعاش والسرور وفجأة بدأت حرارة جسدي ترتفع بشكل مخيف أجرى الطبيب فحصا سريعا فاكتشف أن العظم الذي تخرج الورم من تحته قد أصابه التهاب شديد. استدعى الطبيب فريق العمليات حملوني كالجنازة وألقوني على سرير في غرفة العمليات. بدأت أنظر إليهم لا أملك من أمري شيئا طفعت بطري إلى السماء بكيت أخذت أردد متضرعا ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين ثم رفعت بطري إلى السماء وقلت يا أرحم الراحمين إن كانت هذه عقوبة فأسألك الرحمة والمغفرة وإن كانت بلاء فارزقني الصبر على البلاء وعظم لي الأجر والجزاء ثم ذكرت هادم اللذات والله لقد عظمت صور وذهب في قوتي وغدا يصبح التراب فراشي عمري محدود ونفسي معدود وجسمي عما قريب يأكله الدود آه إذا ذلت يوم القيامة في القدم وارتفع البكاء وطال الندم ويلي إذا قدمت على رب يحاسبني على الصغير والكبير يوم تزل بالعفاة الأقدام وتكثر الآهات والآلام وتنقض اللذات كأنها أحلام ثم بكيت نعم بكيت وتمنيت البقاء في الدنيا والله لا لأجل التمتع بها فقد طابت نفسي منها وإنما لأصلح علاقتي بربي تل جلاله وفجأة أقبل الطبيب إلي وأمر بتخديري تخديرا عاما ثم انتزع فروة الرأس التي تغطي العظم وأخرج العظم ووضعه جانبا ثم أعاد الجلد. فوق الثماغ من غير عظم وبعد ساعات أفقت من إغمائي تحسست رأسي فإذا هو لي عجبا أين العظم سألت الطبيب أين بقية رأسي فقال لي بكل برود عظمك يبقى عندنا لتعقيمه وبعد ستة أشهر تعال إلينا لنعيده مكانه مكست في أمريكا شهرا واحدا ثم رجعت إلى الرياض وها أنا ذا أنتظروا انتهاء الأشهر الستة لاستعيد بقية رأتي ثم قال وقد كنت في غفلة من حياتي منغمسا في أمر معاشي ناسيا الموت والبلا حريصا على حياة الدنيا أما اليوم فقد ولدت من جديد ثم طلب مني أن أقرأ عليه شيئا من القرآن فلما وضعت يدي على رأسه لأقرأ عليه الفاتحة دخلت أطابعي داخل رأسه والله ما استطعت ونوقيها هناك طفعتها مباشرة ثم وضعته على قدره وقرأت عليه شيئا من القرآن بالرؤية الشرعية ومضت الأيام وشفي من الشلل والتطاع المشي وبعد تبع في أشهر جئته زائرا فإذا وجهه متهلل مكرور ثم ناولني بطاقة يدعوني فيها إلى دواجه وأعرفه اليوم من أحرص الناس على فعل الخير والدلاله عليه والدعوة إليه والمساعدة في طباعة الكتب وتوزيعها بل وفي الإحسان إلى الضعفاء الفقراء والتنسيق للمحاضرات والكلمات الوعظية إلى غير ذلك من وجوه الخير ورب محنة في طيها منها أيها الإخوة والأخوات التائبون تحف الخلق إلى الله تعالى والله أخبر أنه يحب الثوابين، لكنه يبغض المعتدين الظالمين وكم من عاص يمتي ويصبح ضاحكا وربه من فوقه يلعنه والملائفة تبغضه والصالحون يدعون عليه والنار تستاق إليه أتم الله له سمعه وبصره، وسلم له عقله وبكره تبارز ربه بالعطيان وصار من عنصار الشيطان يعطي ولا يتوب ويتسبع الشهوات والذنوب عجبا ينعم الله عليك وتعطيه بنعمه هف أنك كنت مشلولا مقعدا أو مريضا مجهدا أو كنت مسلوب السمع والبطر كيف يكون حالك كيف يكون حالك دخلت مرة على مريض في المستشفى فلما أقبلت إليه فإذا رجل فتبلغ من العمر أربعين سنة من أنظر الناس وجها وأحسنهم قواما لكن جسده كله مشلول لا يتحرك منه دره إلا رأسه وبعض رهابته دخلت غرفته فإذا جرت الهاتف يرن فطاح بي وقال يا شيخ أدرك الهاتف قبل أن ينقطع الاتصال رفعت سماعة الهاتف ثم قربتها إلى أذنه ووضعت وسادة تمسكها وانتظرت قليلا حتى أنها مشالمة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 فإذا فيها مريض يطيح بأعلى صوته ويئن أنين يقطع القلوب. قال صاحبي دخل. فإذا جسده كله مشلول وهو يحاول الالتفات والحركة فلا يستطيع. سأل الممرض ما سبب صياحه؟ فقال هذا مصاب بشلل إنسان وثلاث في الأمعاء وبعد كل وجبة غداء أو عشاء يصيبه عسر في الهضم. فقلت لا تطعموه شيئا تقيلة أطعموه طعاما سهلا جنبوه أكل اللحم والأرض فعجب الممرض وقال أتدري ماذا أطعمته والله ما دخل إلى بطنه إلا كأس من حليب من خلال الأنابيب موصلة بأمسه وكل هذه الآلام ليحضم هذا الحليب كل هذه الآلام ليخضم هذا الحليم هذا حال أولئك المرضى فأنت يا سليما من الأمراض والأسقام يا معافا من الأدواء والأورام يا من تتقلب في النعم ولا تخشى النقم ماذا فعل الله بك فبارزته بالعطيان بأي شيء آذاش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 وهل أخرج أبانا من الجنة إلا دنب من الذنوب؟ وهل أخرج قوم نوح إلا الذنوب؟ وهل أهلك عادا وتموت إلا الذنوب؟ وهل قلب على قوم لوط ديارهم وأجل لقوم شعيب من عذابهم وأمطر على أبرهة تحجارة من سجيل وأنزل بفرعون العذاب الوبيل إلا المعاصي والذنوب قال الله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاطبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قتفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولا تعجب لا تعجب إذا عزبت بذنبك في الدنيا فملغت في بدنك أو كليت في ولدك أو كفرت في تجارتك أو ضاق عليك رزقك صلى الله أو لم يسيروا في الأرض سينظروا كيف كان عائلة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآتا رنب الأرض فأخذهم الله لماذا أخذهم الله فأخذهم الله بدنوبهم وما كان لهم من الله من واقع. فبادر إلى السوبة من ذنوبك واندب زمانا سلفا. سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطن حسدتها في حذية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العنى ولم تراقبه ولا صدقت فقد ادعى فلبث شعارا الندم وكتب شآبي بدمي قبل زوار القدم وقبل سوء المقرع وقضع صدوع المعترف وندملاد المقترف واعطى هواك وانحرف عنه انحراف المقلع فيا ختار من بغى ومن تعدى وطغى وشبن ايران الوغا لمطعم أو مطمع ولقد سن صالحون يصبرون أنفسهم على الطاعات ويلهمنها عن المحرمات ويجعلون موعد الراحة الجنة هم يستطيعون أن يدنوا أفضلهم عن ذلك؟ يستطيعون أن يمسعوا أعينهم بالنظر إلى المحرمات وأزماعهم بسماع الأغنيات ويكسروا أموالهم بالربا يستطيعون ذلك كله نعم يستطيعون فمن الذي يمنعهم؟ من الذي يمنعهم؟ يخافون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 وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما هنا والله ما يتواق لانة ضفر واحدة ترى يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلس بليقضآني تار الرفاق وخلفوك مع الأولى فنعوا بذى الحظ الخسيث الفاني ورأيت أكثر من تراه تخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان والله لا يرضى بهذا سائب دو همة طلبا لهذا الشان والله ما ينج الفتاة من ربه شيء سوى التقوى مع الإيمان ونسوف فتعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان أما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 فأعرضوا فانطلق رجل منهم إلى المدينة لينظر خبر هذا النبي انطلق الرجل على تعيره حتى وصل إلى المدينة ثم دخلها فأقبل يطيح بين الناس أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ لم يقل أين ابن عبد الله؟ لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في الشافة فاشتهر بسم جذب أين ابن عبد المطلب؟ فقال له قائل إن ابن عبد المطلب في المسجد اذهب إليه توجه ذلك الرجل إلى المسجد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أقبل المعرى الجل قد جعل شعره ضفيرتين انا بعيره على باب المسجد وعاله ثم دخل المسجد وبدأ يصيح أيكم ابن عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد قال نعم قال يا ابن عبد المطلب إني سائر ومخلد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك عليك قال صلى الله عليه وسلم لا أجد في نفسي سلعا ما بدالك. قال يا محمد من رفع السماء الله, الله قال فمن بسط الأرض قال الله قال فمن نصب الجبال؟ قال الله قال فاسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله بعثك إلينا رسولا قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشذك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له وأن نخنع هذه الأنذات التي يعبدها آباؤنا قال اللهم نعم قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن نصفي خمس صلوات قال اللهم نعم قال أرى الله أمرك أن نزكي أموالنا أرى الله أمرك أن نطوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم نعم حتى إذا فرغ قال فأنا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 وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه لما وله وقال إن يصدق ذل العقيقتين يدخل الجنة مضى ذلك الرجل حتى قدم على قومه فأقبلت إليه زوجته فلما عليه قال لها إليك عني تبا لله تبا للعزة قالت له يا ضمان اتق البرس اتق الجدام اتق الجنون كانوا يرهم أن الذي يسب تلك الآلهة يصاب بهذه الامراء. قال لها انها والله لا تضر ونا تنفع. ثم ما جال فيها حتى لم فعطل إليه أبوه فقال يا أبتي سبا لله سبا للعزة قال يا ضمام استقي البرص استقي الجدار استقي الجنون ألاك والعزة إله وإله آبائك وأجدادك طالما تتربت إليها وسجدت بين يديها طالما سألتها الحاجات وكشف الكروبات استقي الجنون قال يا أبتي والله إنها لا تضر ولا تنفع فما زال بأبيه حتى أتلم ثم بدأ يسير في قومه يقول لهم ويلكم يا قوم إنهما ما يضرون ولا ينفعان إن الله قد بعث إليكم رسولا وأنزل إليه كتابا استمقدكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده فما أمركم به وما فاكم عنه فما زال يستمين دعوة في دعوة قومه ويتنقذهم من النار حتى ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه احد كافر هل نجد عند التائبين اليوم مثل هذا الشماء بنشر الدين ونقرق المؤمنين كم من تائب اليوم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 قال حملني على ذلك الجوع فمن أين جئت بهذا؟ فقال المملوك مررت بقوم في فتكهنت لهم ادعيت لهم علم الغيب ولا أحسن كهانه فوعدوني بأجره فلما كان اليوم مررت بهم فإذا عندهم عرض فأعطوني هذا الطعام قال المظلوم اطّلّك كت تهلكني والله ثم أدخل يده في حلقه فجعل يحاول أن يتخيأ فلا يستطيع فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فجعل بقص من ماء ثم جعل يشرب ويجعل أطبعه في حلقه ويتخيأ حتى رمادها قيل له يرحمك الله كل هذا من أجل لقمة واحدة قال نعم والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبأ من النار فالنار أولابه فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللسمة أما شهيد المحراب العابد الأواب عمر بن الخطاب فله في محاسبة النفس شأن عجيب ذكر الصاحب الحلية أن عمر رضي الله عنه فأتى إليه أميره في الشام ذيتاً في قرب ليبيعه ويجعل المال في بيت مال المسلمين جعل عمر يبرضه للناس في آنيتهم وكلما فرغت قربة من القرب قلبها ثم عقرها وألقعها بجانبه وكان بجواره ابن له صغير فكان الصغير كلما ألقى أبوه قربة من القرب أخذها ثم قلبها فوق رأسه حتى يقطر منها قطرة أو قطرتان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 أم المتهالكون في فهم والله في شفوة في حياتهم وحزرة عند مماتهم قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بافطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون حدثني أحد الأطفاء قال دخلت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 قلت لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله بدأ يفير وينظر إليه النسكين يحاول بكل جوارحه الدموع تسيل من عينيه وجهه يتغير إلى السوات وأنا أردد قل لا إله إلا الله بدأ يتكلم بصوت متقطع يقول آه آه ألم شديد آه أريد مسكنا للألم ويردد آه آه فدأت أدافع عبراتي أقول له قل لا إله إلا الله فدأ يحرك شفتيه بصعوبة فإحسن ينطبها الآن لكنه قال لا أستطيع لا أستطيع أريد صديقتي أريد صديقتي الأم تنظر وتبكي النبض يتناغب بل يتناشى لم أتمالك نفسي أقدت والله أبكي بحرقة أمسكت يده أقدت أنفضه وأعيد المحاولة أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله وهو يردد لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع ثم بدأ يشهق ويشهق وينتفض ويحاول الطراف فلا يقدر توقف النبض انقلب وجه الفتاة أسودا ثم مات وانهار في الأم ورسمت على قدره تصرح وتصرخ وأنا ينفعه صراخها أو حزنها ونحيبها وقد مضى إلى ربه لم تنفعه شهواته ولا ملزاته طالما اغتر بشبابه وجمال سيارته وثيابه ثم هو اليوم سجالته بقبره أعماله وتحيط به أفعاله ما أغنى عنه ما كانوا يحجبون قال حال هذا الشاب بذلك الشاب الذي بلغ من العمر ستة عشر عاما كان في المسجد يقرأ القرآن وينتظر إقامة صلاة الفجر فلما أقيم فالطلاة رد المصحف إلى مكانه ثم نهض ليقفت الطق فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه حمله بعض المصلين إلى المستشفى فحدثني الدكتور الجبير الذي عاين حالته قال أتي إلينا بهذا الشاب محمولاً كالجناده، فلما كشفت عليه فإذا هو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأردته عيثاً نظرت إلى الشاب، فإذا هو يطارع الموت ويعد أنفات الحياة سارعنا إلى نجته وتنشيط قلبه أو قفت عنده طبيب الإسعاف يراقب حالته وذهب لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته تعلق بيد طبيب الإسعاف والطبيب قد ألطق أذنه بفم الشاق والشاق يهمس في أذنه بكلمات وقفت أنظر إليهما لحظة وفجأة أطلق الشاك يد الطبيب وحاول جاهدا أن يلتبت إلى جانبه الأيمن ثم قال بلسان تقيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب تختفي ونحن والله نحاول إلقاده ولكن قضاء الله كان أقوى ومات الشاك بين أيدينا عندها انفجر طبيب الإتعافية حتى إنه لم يستطع أن يقف على قدميه فعجبنا قلنا نبي يا أهلا ما لك تفكير ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتا أو محتضرة لكن الطبيب استمر في بكائه ونحيبه فلما حفى عنه البكاء سألناه ماذا كان يقول لك الفتاء فقال لما رأىك يزر تذهب وتجيب وتأمر وتنهى علم أنك الطبيب المختبط به فقال لي يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه لا يتعب نفسه أنا ميس لا محالة والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن الله أكبر إن الذين قالوا ربنا الله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 نزلا من غفور رحيم هذا هو الفرق بين المطيع والعاطي والفرق الحقيقي يتبين يوم يفرق المرء من أخير وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مثرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهبها قتر أولئك هم الكفرة الفجرة أما الذين خطروا أنفسهم عن الشهوات ومنعهم عن المحرمات فقد وعدهم ربهم بجنات تجري من تحتها الأنهار تلك الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين نزلا وأودعها ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما عجبا كيف مقالبها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف قرّت دونها أعين المشتاقين فيها الذي والله لا عين الرأس كلا ولا سمعت به الاذنان كلا ولا وكللا ولا قلب به خطر الكتاب له تعالى الله ذو السلطان وبنائها اللبنات من ذهب واثرا طبقه نوعان مختلفان وبنائها اللبنات من ذهب واثرا طبقه نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد او قصة أو خالص العطيان. حفاؤها در وياقوت كذاك لآلء نفرت كنسر جمان وتراغها من سعفران أو من المسك الذي مستل من إذنان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيق الكلمات والإحسان وقيامها مغطوبة برياضها وشطاق الأنهار للجريان أنهارها في غير أقدود جرت لهم تكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان عثر المطفأ ثم ما ثم خمر ثم أنهار من الأهلال وطعامهم ما تستهيه نفوتهم ولحوم طير ناعم وثمان ولحوم طير ناعم وثمان لحم وخمر والنساء وفواكه والصيب مع روح ومع ريحان وصحاتهم ذهب تطوف عليهم بأكب أقمال من الولدان لهم حياة ما بها موت وعافية بلا ولا أحزان صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيطبع في النار ثم يقال يا أهدم هل رأيت خير القطر هل مرض بك نعيم قطر فيقول لا والله يا ربي نعم الذي ذاق من الدنيا أعظم لذتها، ومن الحياة غاية لذتها. أنساه كل نعيم الدنيا غمسة واحدة غمسها في النار فكيف به إذا ترجى في دركاتها وصار حياتها وتجرع من ذقومها، وغرق في حميمها أم كيف به إذا استغاث فيها فقيل له اختأوا فيها ولا تتلمون بالله عليه هل يذكر في تلك الحال؟ ساحشة ارتكبها أو أغنية سمعها أو خمرا شربها أو أموالا جمعها كلا بل يقال لهم اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون قال صلى الله عليه وسلم ويؤذى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصطغوا فيها فيصطغوا صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نعم. أنساه كل مؤس الدنيا غمسة واحدة غمسها في الجنة فكيف به إذا شرب من عنهارها وتقلب في أحبار حورها أم كيف به إذا سكن في قصورها وجال تأمياءها بل كيف به إذا نظر إليه ربه وهو فيها ثم قال له ولأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم ثم ينظرون إلى وجه ربهم جل جلاله هل يذكر في تلك الساعة شدة طاعة اداها او حسرة شهوة تركها كلا بل هو في نعيم دائم لا يكنى شبابه ولا تكلى قيابه قال الله ادخلواها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء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 هو مؤمن حقاً بهذا ليس باليقضان سالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان ذليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رفقت حواشيه وعادل لوطته ينهال مثل لظن من الكتبان أسأل الله تعالى أن يردغنا الثوبة والعنابة في الأمور كلها وقبل الهتام هنا أربع مسائل مهمة تتعلق بالثوبة المسألة الأولى أن المعاطي التي تجب الثوبة منها تتفاوث فأكثرها وأعظمها الشرك بالله كمن يدعو غير الله في قضاء الحاجات أو يستغيث بالأولياء في كشف القرقات والله يقول ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إليه القيامة وهم دعائهم صافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن الشرك تعليق السمائم الشركية في أو على الأولاد أو في أو في الجيور لتسع العين أو الصحر أو غيره قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من علق سميمة فقد أشركت ومن الشرك الحلف بغير الله فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بمركة فلان ولا بالشرف ولا بحياة فلان ولا بجاه النبي ولا بجاه الولي ولا بالآباء والأمهات كل ذلك حرام كما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك ومن جرى على لسانه شيء من هذا بغير قصد فكفارته أن يقول لا إله إلا الله كما رأى البطارين أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليكن لا إله إلا الله ومن أكبر الذنوب استعمال السحر والكهانة والعراقة قال صلى الله عليه وسلم كما في المثند من أتى شاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر أن أمز على محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيما رواه مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له ثلاثة أربعين ليلة ومن ذلك قراءة أبراد الحظ في الجرائد والمجلات او الافتصال هاتفيا على بعض من يدعي معرفة الغيب او سؤالهم كل ذلك حرام ومن اكبر الجنوب بل من الكفر ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر او الشرك الصلاة واذا حكمنا على تارك الصلاة بالكفر فهذا يقصد انه تنطلب عليه احكام المرتزين فلا يصح اليدوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل وإذا ترك الطلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفتك ولا تحل له الزوجة إلا بعد توبته وبعقد جديد وإذا دبح لا تؤفل لبيحته ولا يدخل مكة ولو مات أحد من أقاربه فلا حق له بالميراث فلا يريك الكافر من المسلم وإذا مات لا يغثر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغفن مع المسلمين ويخشر يوم القيامة مع المصار ولا يدخل الجنة ولا يحل لأهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر ومن أكبر المعاطة التي تجب التوبة منها الدنار وهو أعظم الزنور بعد الشرك والقتل قال الله وَلَا أَفْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُمْ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا وفي عقلنا قدحت كثير من أبواب الفاحشة ففشى التبرج والاحترام ومجلات الصناة وأسلام الفحش عياذا بالله ومن المعاطي أكل أموال الناس أو أكل الربا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتفقوا الله واربروا ما تقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأدنوا بحرب من الله ورسوله وهذا في بيان شلاعة هذه الجريمة عند الله وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء وفي مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمة وعند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين دنيا والحديثان صحهما الألباني فاتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن المؤمنين ومن أن سرب المسكرات أو تعاطي المخدرات قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من قينة الخدار. قال يا رسول الله وما قينة الخدار؟ فقال عرق أهل النار أو عطارة أهل النار وصح عند الصبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات مد من خمر لقي الله وهو كعاذب الوثن وقد تنوعت فراث وتعززت أسماؤها أصبحوا يطلقون عليها البيرة والعرق والشمبانيا وغير ذلك ذلك حرام ومن المعاطي المنتشرة سماع الغناء وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الغفالي معلقا لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعادف وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال يكونن في هذه الأمة خسف وقجف ومسف وذلك إذا شرب الكمور واستخذوا القينات يعني المغنيات وضربوا بالمعاذب وقد زاد البلاء في عصرنا دخلت المسيطة في الساعات والأجراء وألعاب الأطفال والكمبيوتر واجهزة الهاتف والله مستعى ويجب علينا جميعا رجالا ونسانا صفالا ومسياد أن ننكر هذه الانتراض وأن نراضح أسلها المسألة الثانية أن بعض الناس إذا أراد أن يتوب من معصية الغناء مثلا قال له الشيطان لا يصح أشياء تتوب منها وأنت مقيم على التسخير أو التساهل بالصلاة فإما أن تتوب منها كلها أو لا السك وهذا باطل فإن لكل ذنب ثوبة يمكن أن تقبل الثوبة من معطية مع وجود معاطي غيرها مع وجود المعاطي الأخرى ولكن عليه أن يجتهد في الثوبة من الذنوب كلها واعلم أن الوقوع في الذنب مرة أخرى بعد الثوبة منه لا يعني أن الثوبة قد بطلت وأن العبد ييأت ويعود إلى المعاصي لا بل يتالع إلى توبة أخرى وصحة السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب زنبا ثم يكون فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أمثتهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن نون ذا الله ولم يطروا على ما تعلم وهم يعلمون المساله الثالثه أن للتوبه شروط اولها الاقلاع عن الذنب فورا والثاني الندم على ما فات والثالث العزم على عدم العوده والرابع ارجاع حقوق من ظلمهم أو طلب البراءه منهم اما القادم فهو أن تكون التوبة في وقت مهلة فلا تقبل عند الموت ولا تأمن متى ينزل بك ولا تقبل عند طلوع الشمس من مغربها المسألة الأخيرة من أهم عوامل التباة على التوبة مفارقة مكان المنحر، بل مفارقة الأصحاب الذين يذكرونك بش أو يدعونك إليه وفي الصحيحين قصة ذلك الرجل الذي سلطخ في الدماء وقتل الأبرياء حتى قتل تسعة وتسعين نفتا حتى قتل تسعا وتسعين نفتا ثم بدأ له أن يتوب فشكه هل يخضر الله ثوبة وهو الذي يسمى الأطفال ورمل النساء ومسق البيوت فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عادب راهب فأتاها فقال إنه قتل فسعا وتسعين نفتا من ثوبه فرشع الراهب بصره إليه فإذا رجل قد ظلم العباد وأحسر الفساد قد قتى قلبه وكبر دمده فقال الراهب لا لا ليس لك ثوبه فغضب الرجل وقتله فكمل به الماء ومضى من بين يدي الراهب ثم بدانه أن يسود فسأل عن أعلم أهل الأرض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 حتى إذا انتصف في الطريق نازل به الموت فقر طريعا ميتا فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت ملائكة الرحمة جاء سائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت علائكة العذاب من لم يعمل خيرا قطر فأتعوا ملائك في صورة آدمين فجعلوه بينه حكما فقال قيس ما بين الأرضين فإن أيةهما كان أدنى فهو لأسه فأوحو الله تعالى إلى الأرض الصالحة أن تقربي وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي من رحمة الله جاء بأني فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادها بشبر فقضبته ملالكة الرحمة انظر كيف قال له العالم فارق بلدك وخرج من أرضك فإنها أرض زوء. وكذلك من كان يريد أن يتوب من يتوب من الزنا بد أن يفارق أماكن الاستلاف من أراد أن يتوب من ترك الصلاة أو من سماع الغناء أو أكل الزبان أو يتوب من عنواع الشرك كل هؤلاء بد أن يفارقوا كل ما يعينهم على تلك المعاصي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفابه العلا أن يقسم لنا من خشيته ما يحوم به بيننا وبين معطياته ومن طاعته ما يبلغنا به جنة وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن عدواه وأن يتقبل توبتنا ويغفل حوبتنا إنه سميع مجيد كما أسأل الله تعالى يدع من بيننا مريض إلا شفاء اللهم لا تدعم بيننا مريض إلا شفاء اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ألا تدع من بيننا مريضاً إلا شفيته اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته ولا تدع من بيننا من له ولد مريض أو بنت مريضة أو زوجة أو أب أو أم أو قريب مريض إلا شفيته وعافيته لا تردنا يا حي يا قيوم يا من كان نعمة نجيب لأيوب لما دعاه وكشف عنه الضر اللهم لا تدعنانا مريضا إلا شفيته ولا تدعنا بيننا مبتلاً إلا عاقيته ولا تدعنا بيننا سائباً إلا قبلته ولا عاصل إلا إلى توبة طالحة وفقته يا حي يا قيوم اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب فضمنا ولا دنيا تجمعنا اللهم اجمعنا تحت عرشك يوم القيامة واجمعنا في دمتك إخوانا على سرر متقابلين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هذا والله تعالى أعلم شكر الله